5. cüz Nisa suresi sayfa 81. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ وَغَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَسَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً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 فَنكِحُهَُّ بِإِذْنِ أَهِْهٍَّ وَآتُهُ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ فِي مُخْصَنَاتٍ وَيرَ وَلَا مُتَّقِذاتِ أَقْدَان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله وفور رحيم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 إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتذنا للكافرين عذابا مهينا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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَٰٓ أُولَٰٓئِ شَهِيدًا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا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 فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِيْنًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّارُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ أَهْبَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا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 فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج نطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيدهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فالا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما ولو ان كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او خرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 وَكَفَأَبِ اللَّهِ عَلِيمًا يَأْيُهَا يا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُ حِذْرَكُمْ فَأَنْفِرُوا سُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ يُبْطِئُنَّ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا قال إن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما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 والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَهُ وَأَشَدُّ تَنْكِيلَةً مَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُل هُوَ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُل هُوَ كِفْلٌ مِنْهَا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 الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فذية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ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 وما يهاجر فِي سبيل اللَّهِ يجد في الأرض مرا وَمَن كَثِير وَسَعَ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ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 والتقطا إِثْنَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَالْيُصَلُّ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أدى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للقائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم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 ومن يكسب خطيئه او اسما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوك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 وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَئِن ضَلُّوا لَنَهُم وَلَأَمَنِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَغْضُنَّ لِكُنَّا آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُؤَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 لا تؤتونهم ما كتب لهم وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقص وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وَإِنَّ إِمْرَأَةً خَافَتٌ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَيْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْذِرْتِ الْأَنْفُسُ الشح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 وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وَفُورَ رَّحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّ طَيُونِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن ونيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتعون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ فِي جَهَنَمْ جَمِيعًا الَّذينَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا